فإن تركها ناسيا وتذكر قبل أن يصل إلى مثلها من الركعة التالية وجب عليه أن يعود إلى القيام ويقرأها فإن تذكر وهو يقرأها في الركعة التالية طاعت عليه الركعة السابقة وعليه أن يأتي ببدلها وعند أبي حنيفة لو تركها سهوا